Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dynamic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 حمدا لله وشكرا انت يا معبود يا من جل قدره جل قدره لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وفيقا عميقا سماء وارضا لك الحمد طوعاً لك الحمد فرضاً وثيقاً عميقاً سماءً وأرضاً إلهي وجاهي إليك اتجاهي وثيقاً مديداً لترضى فرضاً الحمد لله الحمد لله, الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهدي في اسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد حمدا لله وشكرا انت يا معبود يا من يا من جل قدره جل قدره لك الحمد صمتا لك الحمد فرضا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا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 Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah لله ya الحمد لله ربي ya يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد <متحدث> لله وشكرًا أنت يا معبد يا من جل قدرًا جل قدرًا جل قدرًا جل قدرًا جل قدرًا جل قدرًا at all.